بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نص الله والفتح ورأيتنا فيدخلون في دين الله أفوال وسبح بحمد ربك وتغفره إنه